وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهما حكمين وضعيين على الصحيح وكلا من قبيل الحكم التكليفي وذهب الرازي الى انهما وصفان لفعل المكلف وفعل المكلف كما عرفنا أنه متعلق الحكم ان قد توسع فيطلق الرخصه والعزيمه على متعلق الحكم كما أن الايجاب اطلق على الواجب والواجب متعلق الحكم والعكس بالعكس يطلق الواجب على على الايجاب عرفنا ما يتعلق به العزيمه من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصلاحي واما ما يتعلق به الرخصه احنا اذا نقول الرخصه لها معنيان معنى اللغوي ومعنى اصلاحي أما الرخصه في اللغة فهي السهوله والتيسير هي سهولتها والتيسير ومعلومنا ان التيسير خلاف التشديد او مقابل له ولكنه ليس بالازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي ومنه رخص السعر إذا سهلا والرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهوله قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصه رخص لنا الشارع في كذا ترخيصه وارخص ارخاصا إذا يسره وسهله إذا يسره وسهله وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقص يعني لم يبحث ولم يستقر استقراء تاما فيقال ترخص وهذا قد يقال في من يتعلق به الأقوال ضعيف دون نظر الى الصحيحه والراجح من الدليل قال انه يطلب ماذا يطلب الرخصه والترخيص اذا لم يستقصي وقضيب الرخص أي طري لين ورخص البدن بالضم رخاصه ورخوصه اذا نعم ولان ملمسه وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء وقد رخص ككرما وبالفتح الشيء النعم رخصة والرخصة بضم وبضمتين رخصة رخصه يعني يوز فيها ضم وا والاسكان لي ماذا الرخصه هنا ذنا قا اما مضمومه اما ساكنه بضمه وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل و والتسهيل كذلك هنا الشأن كالشأن فيما يتعلق بي العزيمه أهل اللسان العربي تعرضون لعزيمة الله ويتعرضون كذلك لرخصه الله تعالى هنئذ يكون المعنى للصلاح قد دخل عليهم وقد فسروا المعنى اللغوي بما يكون اشبه بالمعنى للصلاح ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم حينئذ قد يكون الكاتب أو الصاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الالفاظ بما شاع الصلاح يفسر اللفظ بما بما شاع ولا يكون هو معناه بلسان بلسان فانتبه لذلك لأن الرخصه هنا جعلوها حكما شرعيا هي وصف للحكم بسبب ذلك هي وصف لحكم هي حكم وضعي وكذلك العزيمة هي حكم وضعي ومعلومنا أن هذه الاحكام من حيث التعاريف هي حقائق عرفيه بمعنى انها حادثه متاخره فليذن كيف يفسر المتقدم بالمتأخر وان هذا ماذا هذا مردود لا نفسر المتقدم به بالمتأخر حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم كلما وجدت لفظا عرفيا له حقيقة عرفيه عند الفقهاء أو عند الاصوليين أو عند غيرهم حتى عند المفسرين إذا صلحوا على أمر معين لا يجعلوا حكما على الكتاب والسنه بمعنى ليس كلما وجدت اللفظه في الكتاب والسنه قد نطق بهما أو قد نطقا به حين يدن حكمت بما بالحقيقه العرفيه هذا خلل ولا يصح بناء على ماذا على أن الاصره في تنزيل الفاظ الشريعة على الحقائق الشرعيه وهذه معلومة من الشرع فان لم يكن رجعني للحقائق اللغويه وهذه مقدمه على الحقائق العرفيه مقدمه على الحقائق العرفيه وانما يقال العرف مقدم على اللغة هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما له عرف في قوله تعالى واشرهن بالمعروف ما هو المعروف هنا مراد بالعشره وهو مأمور به هن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه من حيث العرف واما اللفظ فيكون اوسع من من العرف هن يقيد بالمعنى العرفي أما إذا لم يكن له عرف هن اذا ننتقل مباشره من الحقيقه الشرعيه للحقيقه اللغويه وينتبه ان الصلاحات المتاخره لا تفسر بها نصوص الوحيين ومن هنا جاء الخلاف عند عند بعض الفقهاء وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى أن ان الاصلاحات العرفيه تفسر بها نصوص الوحيين وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر يذكر بأن هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص وهذا غلط لا يسلم له ومر معنا كذلك ان الشيخ الامين كذلك انكره بالكلية قلنا الصواب ماذا تفصيل بأن ينظر إلى قرائن هل المراد به الحقيقة العرفية أو لا فان دلت قرينه على أن المراد به الحقيقة العرفيه حمل عليها وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي وأما مباشرة ان تحمل على الحقائق العرفيه هذا غلط وانكار ان تكون الالفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك غلط فالوسط هو الذي يتعين الاخذ به لماذا لاننا عرفنا فيما سبق اننا إذا عرفنا حقيقة عرفيه فهي عكسيه يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصه وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله وعقب تاركه إذا ما أثيب فاعله وعقب تاركه ذا معنى كلما وجدت امرا في كتابه والسنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه فحكم عليه بانه واجب لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما أثيب فاعله وعقبه ذلك هكذا اين اذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض سميه ماذا عزيمه وليس كلما وجدت لفظ العزيمه تفسر بهذا المعنى فقل كذلك بشان الرخصة اذا قضيه عكسية من حيث المعنى المعنى مراد واما اللفظ فهذا لا يفسر وانما يتوقف فيه فينظر فيه القرائن التي تحيط به لان لفظ الرخصه قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يراد به المعنى العرفي الذي جرى عليه الاصوليون وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه الى المعنى اللغوي وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء ضد الغلاء و قد رخص كرمه وبالفتح شيء ناعم الرخصة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتيسير سمى ذلك كله ماذا الرخصة ولم يقيده بالشرط الذي ذكره الاصوليون وهو أن الرخصة ان الرخصة يشترط فيها المخالفة دليل أن يكون ماذا نكون مخالفا على التفصيل الاتي ذكره ليس كل مخالفه وعرفنا أن الخاص يخالف ماذا خالف العام ان ثم راجح ومرجوح فنقدم الخاص على العام في بعض احواله قد تسمى رخصه وفي بعض احواله لا يسمى رخصه وقسمه بعض رخصه على أنه من قبيل المجاز كما سياتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصه بضم الرأي وسكون الخاء وبالتحريك لغة السهوله أي مطلقا هذا في المعنى اللغوي فتبسر الرخصة بالسهوله والتيسير ونقل الصلاح إلى سهولة خاصة إلى سهولة خاصة لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصلاحي والسهوله مطلقا سهوله من الله تعالى للعبد ومن العبد للعبد ومن الزوج لزوجته ومن السيد لعبده لاخيه هذه سهوله اولى سهولة لكن المراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص اين يريد نقول السهوله مطلقا هكذا في لسان العرب ولكنها نقلت إلى المعنى الاصلاحي فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصه وهي السهولة في الحكم على الوجه المخصوص الاتي ذكره اذا المعنى العرفي اخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة وأما في الاصلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا باس به إذا قيل بأنه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع يعني ليس مضطردا وانما هو في بعض الأحوال وقد يتوسع فيعبر عنه بأنه شرعا هذا إذا أريد به أن الحقيقة شرعيه واما إذا أريد به أنه في لسان اهل الشرع فهذا لا اشكالا فيه اذا قيل شرعا عنيد له احتمالان شرعا يعني جاء من جهه الشرع وثانيا يعني الذي فسره الشرع كما انه امر بالتوحيد وفسر التوحيد وامر بالإيمان فسر الإيمان اذا الذي فسر الشارع هذا سم حقيقه شرعيه فهنا يقال الإيمان شرعا ولا يقال الصلاحا ويقال الإسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال الصلاحا واما الرخصة حينئ إذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنه فقد يعبر عنه في بعض الأحوال فيقال ماذا فيقال شرعا واما اذا كان لا يتاتى الا في صلاح الاصوليين حينئذ لا يعبر به بالشرع انما يقال صلاحا او او عرفا واذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقه شرعيه يؤول على انه في بعض احواله او انه في لسان اهل الشرع هذا او لخلك مراد الطوفي شرعا بمعنى حقيقه هذا الذي ذكر عليه في قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما أي حكم اي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني ثبت مخالفا لما استقر اولا أنه عزيمه قلنا الذي يسرع ابتداء يسمى ماذا يسمى عزيمه وهو خال عن معارض راجح فإن وجد المعارض وقدم عليه على الوجه المخصوص حكمنا عليه بكون ماذا بكونه رخصه لكن على الوجه المخصوص الآتي ذكره وهذا التعريف للطوفي في المختصر فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون ماذا لا يكون رخصة بل يكون عزيمه كالصوم في الحظر كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم العشر عرف ليصم اقيم الصلاه ات الزكاه ولله على الناس حج البيت هذه كلها احكام او لا كل احكام شرعيه ماذا نسميها عزائم لماذا لأنها ابتداء شرعت هكذا وسليمه عن على المعارض فليس ثم معارض لها البتة احتراز مما ثبت على وفق الدليل فإنه لا يكون رخصه بل عزيمه كالصوم في الحضر صوم في الحضر هذا عزيمه يعني أما الصوم في السفري أو الفطر في السفري هذا يسمى ماذا يسمى رخصته اسماه رخصه لمعارض الراجح احترازا مما كان لمعارض غير راجح وعرفنا أن المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا مرجوحنا لا عبره به وانما النظر في المساوي أو في الراجح احتراز مما كان لمعارض غير راجح بل اما مساو وعرفنا أنه إذا كان المعارض مساويا لزم الوقف ولزم الوقف الجمع ان امكن والا فالتارخ والذان ناسخ لما تقدم وإلا فالتوقف هو الذي يعتبر حكما هو الذي يجب هو ليس بحكم شرعي وانما هو نظر لي لمجتهد لانه إذا وجب عليه التوقف لا يلزم منه ان الجميع ها جميع المجتهدين يتوقفون بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو اعلم منه فيلزم الوقف على حصول الراجح أو قاصر عن مساواه الدليل الشرعي فهل يؤثر إذا كان قاصرا إذا كان مرجوحا حينئذ لا يؤثر وتبقى العزيمه على على حالها أو قاصر عن مساواه الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها اذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح احتياضا عن المرجوح والمساوي فلا بد يكون راجحا وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر سباحه المحظور مع قيام السبب الحاضر لابد أن ان ان يقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما فان لم يكن قائما فلا تكون رخصة البت انما يكون نسخا أو يكون تخصيصا على ما يذكر في محله لكن هنا لابد ان يكون السبب الذي حضر اولا يكون قائما لابد ان يكون ماذا لابد ان يكون قائما قال السباحه المحظور مع قيام السبب الحاضن وهذا للشيخ موفق الدين في الروضه هو قريب من الاول غير أن للسباحه قد يكون مسندها الشرع وقد لا يكون كذلك يعني إذا أكل من الميت فله حلال ايمان ياذن له الشارع وايمان يتبع هواه فالاول طاعه والثاني معصية وكل منهما السباح المحرم سباح هنا المراد بها السباحه عمليه ليس اعتقاديه وانما المراد بها ماذا انه قد السباح المحرم فففعله ويسمى السباحه فان اذا السباحة أكل اكل الميت ل دليل شرعي سمي رخصه مع انه قد السباح المحرم فاكله والثاني قد يالسبيح لا لمسند شرعي فحينئذ يكون ماذا يكون معصيه قد يفطر في نهال رمضان حينئذ قد يكون طاعة وقد يكون معصية إن كان المسند شرعي حينئذ يكون طاعة أو معذون فيه مباح وقد لا يكون لمسند شرعي فيكون ماذا يكون معصية ليس كل من افطر في نهال رمضان يكون معذورا بل غير المعذور والذي يترتب عليه انه معصيه عنيد لا يلزمه القضاء كما مر معنا وأما الذي افطر لموجب شرعي ومسند شرعي فقد السباح الأكل والشرب في نهاري رمضان لكنه بمسند شرعي اذا السباحه المحظور مع قيام السبب الحاضر وللسباحه قد يكون مسندها الشرع ويلزم عنيد أو فيلزم ان يكون لمعارضه دليل راجح كأكل الميتة بالمخمصه فانه سباحه للميته المحرمه شرعا مع قيام السبب المحرم ووقوله سبحانه حرمت عليكم الميت هذا لابد ان يكون قائما بما أن النص ثابت كما هو وانما السثنية منه هو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا الثثنيه لان الرخصة هي من قبل الاستثناء فالثنيه زيد من الناس لكن لدليل راجح وهو فمن الطره في مخمصه غير متجانس طره في مخمصه حينئذ هذا الوصف ان وجد رتب عليه الشارع ماذا ها السباحه الميته ان وجد ولذلك مر معنا أن الرخصه إنما هي السباحه مثلا على اوصاف هذه الأوصاف جعلها الباري جل وعلا متى ما تحققت حينئذ ترتبت عليه الاحكام التكليفيه كزوال بالنسبه لزوال الشمس بالنسبة لصلاه الظهر ان زالت الشمس وجب صلاه الظهر إن وجد هذا الوصف مجاعه غير مخمصة إلى آخره حينئذ نقول ان وجد هذا الوصف ترتب عليه الحكم وهو رافع التحريم عن الميتت ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد الى الغنى ايندي الراجعه إلى الحكم الاصلي وهو حرمت عليكم الميت اذا فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصه قال فان فانه سباحه للميته المحرمه شرعا ما قيام السبب المحرم وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميت لدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم مخمص المراد بها مجاعة فمن اضطر في مخمصه غير متجانف اي مائل الى اثم وهو أن يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم أو كما قال قتاده غير متعرض لمعصية في مقصده فإن الله غفور رحيم هذا فيه اضمار أي فاكله فإن الله غفور رحيم شاهد هنا أن قوله فمن اضطر في مخمصه هذا خاص حرمت عليكم الميت هذا عام حينئذ الخاص يقضي على على العام لكن متى تحقق الوصف فاذا ارتفع الوصف حينئذ نرجعنا إلى الى العام حرمت عليكم الميت هذا سبب قائم في الدلالة على أن أكل الميت محرم فمن اضطر في مخمصه هذا دليل خاص والخاص يقضي على على العام لكن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمن الطره في مخمصه هذا وصف متموجد حين اذا ارتفع التحريم فإن عاد ارتفع الوصف المخمص حين اذا قرجع إلى الى الاصل وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا اذا هذا الدليل يعتبر خاصا وسبب التحريم عام وهو قول تعالى حرمت عليكم الميت والخاص مقدم على على العام حين اذا ماذا استفدنا من هذا الخاص استفدنا ان قوله حرمت عليكم الميت أن التحريم قد ارتفع في حق هذا ليس مطلقا وإنما في حق من اتصف به بهذا الوصف حلت له الميت حلت له له الميت ثم هل يجب أو لا نحتاج إلى دليل منفصل فدلت الأدلة ماذا على أن حفظ النفس واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالأكل من هذه الميت وما لا يتم الواجب الا به فهو, فهو واجب اذا ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصه هو الإحلال وهو حل الميت ولكن الحل لا يستلزم الوجوب ونحتاج الى دليل منفصل الى ما يدل على انه واجب فقد وجد وهو ماذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها يعني استبقاء النفسي هذا واجب وهذا مجمع عليه ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا دليل عام نعم دليل عام ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه حينئذ نجتمع عندنا الدليلان الاول وهو عدم القتل والنهي عنه والثاني النهي عن القاء النفس إلى التهلكه وكل الأمرين حاصل بترك الأكل من الميتى وما لا يتم الوقوع في المحرم إلا به اينذ يكون ماذا يكون واجبا يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا وهذا لا يحصل الا باكل الميت اذا دل الدليل العام على ماذا على وجوب الاكل من الميت هذا الذي قرره الطوف وغيره قالوا هذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس وسبقائها وقد لا وقد لا تكون للسباحه مستند إلى الشرع ويكون ذلك معصية محضه لا رخصه اذا فرق بين بين من يأكل من الميت لدليل شرعي وبين من يأكل من الميت لا لدليل شرعي فالاول مطيع والثاني يعتبر عاصيا قال الطوفي فلو قيل السباحه المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول السباحه المحظوره شرعا فان هناك على تعريف ابن قدامه لانه عبر بماذا السباحه المحظور مع قيام السبب الحاضر سباحه المحظور بالشرع او بالهوى صار عاما هنيدي لا يكون ماذا لا يكون خاصا بالرخصه لان السباحه بالرخصه لا تكون الا بالشرع وهذا قد السباحه لكنه لا بالشرع يدل ذلك على ماذا على أن هذا التعريف مدخول فلو قيل سباحه المحظور شرعا احتياضا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صحه وساوى الأول وقين أجود ما يقال في الرخصة وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي اجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ثبوت حكم اذا لابد ان يكون الحكم ثابتا لحاله كالمغمص والاضطرار تقتضيه يعني تطلبه مخالفة مقتضى دليل يعمها الذي ماذا حرمت عليكم الميت هذا يعم حال المخمصة وحال غير المخمصه حينئذ هو عام فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف ما يعم هذا الوصف قال الناظم رحمه الله تعالى والرخصه فيها حدود كثيرة معانيها متقاربه يكتفى بي بما ذكر قال الناظم حكمنا الشرعي ان تغير إلى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصه عرف لك الرخصة به بهذا البيت وما زيد عليه حكمنا الشرعي أي ما من من الشرع هنا قيده وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره اصحاب المختصرات يعني لا يذكرون التقييد الشرع انما يقال الحكم الحكم الثابت أو الحكم المتغير أو الى اخره حينئذ زاد هذا بناء على ماذا على أنه او اعتراض عليه لكن يقال بانه زيادة ايضاح لانه سبق أنه قرر صاحب الاصلي قالوا من ثم لا إن الحكم إلا لله او لا حاكم الا الله فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا كما سبق معنا حينئذ يكون قوله حكم الشرعي لماذا قيد الشرع احتياطا للغير الشرعي قم بابي زياده الايضاح فلا اعتراض حينئذ وحكمنا الشرعي لانه ليس داخلا في الحد ليس داخلا في في الحد ويمكن ان يجعل ماذا انه داخلا فيه في الحدي ويكون القيد لي ليس لي للاحتراز انما هو لبيان الواقع وحكمنا الشرعي حكم هذا الجنس وشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه لأن كلامنا ما في الشرع والشرعي أي الماخوذ من الشرع قال المحلي وتقسيم المصنف قال البيضاوي يغير الحكم إلى الرخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهم هذا ما معنى تقريره وذكره في هذا الموضع وحكمنا الشرعي قال برخصه ثم قال والا فعزيمه اذا قسم الحكم الشرعي إلى الرخصة والعزيمة ذلك على أنه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة إنما هم وصفان لي للفعل حينئذ فيه فائدة القيد هذا وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة وهي بيان ان هذه القسمة انما هي للحكم الشرعي لكن الحكم الشرعي اعم من الوضع واعم من من التكليف وذهب صاحب الاصل تاج السبكي لان الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس من من الوضعي والمسالة فيها بخلاف والحكم وحكمه الشرعي ان تغير الى سهوله ان تغير الى سهوله يعني من حيث تعلقه لا من حيث ذاته هكذا يعبر اصحاب الشروحات لماذا لأن عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي وخطاب الله النفس لا يتغير لان التغير انما هو وصف للحادث فلذلك يقال هكذا عبارته في هذا الموضع اي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه يعني بالحيث المتعلق حينئذ نقول الصواب أن يقال حكم الله تعالى قد يتغير ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث اولى الا نقول بأن كلام الله عز وجل صفه هي أزلية النوعي حادثه الاحاد هذا منها وهذا خلاف لما يذكره الاشاعره في في هذا الموضع اذا انت غير لا مانع أن يتكلم الله عز وجل بي بكلام يقتضي حكما ثم بعده بعده يتكلم بكلام آخر يرفع الحكم السابق هذا عند الاشاعره البدعه الممنوع لان التغير هذا من صفات من صفات الحادث ولذلك الدليل الذي دل على حدوث العالم ما هو العالم متغير وكل متغير حادث اذا العالم حادث وهذا باطل في تفصيل بل الصواب ان الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا كما ذكر ذلك من تيم رحمه الله تعالى في الرد عليه في هذا الموضع يعني كل متغير حادث كل متغير حادث طيب ماذا تريدوا قالوا مخلوق يعني اذا نقول لا لا نسلم بان كل متغير يكون ماذا كل متغير يكون حادثا لكن لا نسلم بأن كل حادث يكون ماذا يكون مخلوقا وبذلك اراد ان ينفي الصفات الاختياريه الافعال الاختياريه بمعنى أن صفات الباري جل وعلا هي نوعيه ولذلك لا يوجد احاد فهو متصف بالنزول ان اثبت هذا على كمثله فجنس النزول مثبت لكنه له احد ليس له وحد كما ادعوا ذلك في الكلام قالوا جنس الكلام مثبت ووصفه النفسيه لكنه تكلم مرة واحدة دفعة واحدة ولذلك ذهبوا إلى مساله التعاقب الحروف عدم التعاقب الى الى اخره قد يأتي بحث في محل ان شاء الله تعالى حينئذ نقول الصواب وأن يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا فقولهم هنا انت غير أي من حيث متعلقه لا من حيث ذاته اراد الفرار من كوني كلام البارجه لو على قد يكون حادثا من حيث الاحاد ونحن نؤمن بذلك ونقول هذه عقيده للسنه والجماعه اذا قول المحل والعطار وغيرهم وغينهم انت تغير من حيث تعلقه أي لا من حيث ذاته لانه قديم لا يتغير هذا باطل كما عرفت انت تغير الى سهولته هنا حذف ماذا حذف الابتداء تغير من ماذا من صعوبه الى لان الذي يقابل السهوله ماذا الصعوبة اذا ثم ما هو مضمر في الكلام انت تغير من صعوبة على المكلف الى سهوله اذا قوله إلى تدل على الانتهاء انتهاء ماذا لا بد من شيء يتقدم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الى اذا لا من الى هنا قال الى سهوله اذا اين من هذا محذوف هذا محذوف تقديره من صعوبة على المكلف أي من صعوبه له على المكلف إلى سهولة كان تغير من الحرمه للفعل أو الترك إلى الحل كان محرما فصار حلال كأكل الميت المثال السابع واشر ما يذكره يصلون في هذا الموضع كان حراما حين اذا فيه صعوبه او لا ها فيه صعوبه وهو انه قد يهلك يموت يتجوع وهذا فيه مضرة على النفس الى سهولة وهو وجوب الاكل لماذا الواجب من الأحكام التكليفية حيث هو وفيه ماذا وفيه مشقة لكن هنا نصفه بالسهوله لماذا لانه وافق النفس النفس طبيعه النفس تخاف من الموت فإذا جاعت ورات الميت اكل الميت صار موافقا لما في النفس فإذا قيل واجب وافق ما في النفس اذا سهوله اولى صار فيه سهوله صار الواجب في هذا الموضع فيه سهوله اذا ان تغير من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كان تغير كان تغير من الحرمه للفعل أو الترك إلى الحل له اي للفعل او الترك والصعوبه والسهوله بمعنى الصعب والسهل او على تقدير مضاف أي ذي صعوبه وذي سهوله لان ماذا صعوبه والسهوله هذان مصدران مصدران فليس وصف الليل الحكم ذاته ولا من الت... لا من أن يقال صعب والسهل حكم صعب وحكم سهل او يقال ذي صعوبه وذي سهوله والمعنى والحكم الشرعي ان تغير حال كونه كائنا قبل التغير من الصعب الى السهل فرخصه وكان التغير لامر عذرا يعني لامر قائم بذات الشخص الذي ترخص صار بي هذا الامر معذورا في مخالفة الاصل صار بهذا الامر معذورا في مخالفه الاصل كأكل الميتة وكالفطر في نهالي رمضان صار بي كونه مسافرا معذورا في ترك الصوم صار بي المخمص وللاضطرار معذورا فيها اكل الميت لان العصر فيه التحريم اذا لامر عذرا مغير الصيغه عذرا والالف للاطلاق والجمله الفعليه صفه لامر أي معذور به أي معذور به يكون ماذا يكون عذرا يقدم بين يديه لكونه قد تلبس بما الاصل فيه التحريم أو الوجوب ففعل أو, او ترك يجب فترك حرمه أو تحريم حينئذ حل له حينئذ نقول ثم تقابل بين بين النوعين أي معذور به يعني لعذر شرعيا لعذر شرعي هذا قوله لامر عذرا متعلق بقوله تغير اذا حكمنا الشرعي ان هذه شرطية تغير هذا اشبه ما يكون به الجنس أو الفصل الى سهولة متعلق بقوله تغير الى سونه لامر عذره لامر يعذر به الذي رخص له والعذر لابد ان يكون قائما من جهه الشرع هو الذي بين ذلك والاعذار هي التي اتى بها الشارع وليست الاعذار مما ياتي به الإنسان من قبل نفسه ولذلك الاصل في صلاه الجماعه إذا قلنا بالوجوب العاصمها واجبا فثم ما يسمى بماذا اعذار ترقي الجماعه لابد ان تكون منصوصه او لا ها او بالاجتهاد ها. لابد ان تكون منصوصه حينئذ ترك الجماعه يعتبر ترخيصه لكن لابد ان يكون لامر عذره يعني يعذر به في عدم المجئ الى صلاه الجماعه فقوله ان تغير فصل اخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها وقوله لأمر عذرا اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا للعذر يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص أن التخصيص ليس فيه عذر وأما الرخصة فيها عذر مع قيام سبب الاصلي مع قيام السبب الاصلي مع هذه متعلقة بماذا تغير لانه مبني على لانه ماذا منصوب على الظرفية مع قيام السبب الأصلي الاصلي هو صفه للموصوف المحذوف وهو الحكم يعني الحكم السابق له سبب وسببه المراد به هنا دليله قائم كما هو بمعنى انه لم يرفع لم ينسخ بل هو باق فإذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى ترخيصه قد اتصف المرخص له بمعنى هذا المعنى دل عليه دليل آخر يكون مخالف لذلك الاصل وهذا الاصل قائما كما هو مطالب به بحيث لو زال الوصف عنه الذي من أجله رخص له العاد الحكم الى الى عصره ترك الجماعه ليس مطلقا هو مريض فزال المرض حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعه لمرضك زال المرض رجعنا إلى ماذا إلى الاصل اذا المرض هو لامر عذر يعذر به دل الدليل على أنه له أن يتخلف حينئذ هذا هو المعارض الراجح فيقدم على ماذا على وركعوا مع الركعين اذا قل بما يدل على الوجوب اركعوا مع الركعين بمعنى ماذا أنه يجب على الإنسان ان يصلي معه مع الجماعه حينئذ نقول ثم دليل راجح عارض هذا الأصل وبقي على اصله متى ما زال الوصف الذي تعلق به شخص او المكلف المرخص له رجع الى ابن الناصر اذا هذا الفرق بين ماذا بين التخصيص وبين الترخيص بين التخصيص وبين الترخيص التخصيص لا يشترط فيه ماذا امر عذر يعذر به بل هو خارج مطلقا في جميع الازمان وأما الترخيص حينئذ لابد ان يكون ثم وصف يعذر به فإذا زال هذا العذر رجع إلى الاصل فدخل في النص العام ولذلك التقابل هنا من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام بين خاص وعام اذا مع قيام السبب الاصلي سبب الحكم الاصلي اصلي صفه لموصوف محذوف مقدم سبب الاصلي أي سبب الحكم الاصلي فيريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم قائما ويعارضه المانع لسبب راجح عليه الا المتخلف عنه لعذر شرعي وسبب مضاف لما بعده ولضافه لاميه اي سبب للحكم الاصلي فاحترز به من أن يكون منسوخا كذلك اذا قلنا لا بد يكون السبب الاصل الحكم الاصل قائما حرمت عليكم ما لا بد ان يكون قائما فمن اضطر في مخمصة هذا خاص عين يد يمتثل هذا الخاص فاذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو لم يرتفع بل هو باق على على اصله فاحترز به من ان يكون منسوخا كالاثار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها ماذا فلا يسمى نسخ ولنا رخصة لا يسمى رخصة وأشار غزالي في المستصفى إلى انها تسمى ماذا تسمى رخصة مجازة وليس البحث في المجاز انما بحث في الحقائق قال سم برخصة مع قيام سبب الاصلي سم سم ايش معنى سم اه يعني سمي سم سمي سم فاعلمه وسميه بماذا برخصة قال برخصة برخصة جر متعلق بقوله سم قوله سم قال سم أي الحكمة يعني سمي الحكمة السهل المذكور أي الذي كان التغير إليه العذر ما قيام السبب سميه ماذا برخصه وما معلوم ان ماده سمي تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء يعني تتعدى لمفعولين في الاصل سميت بني زيدا سميت بني بزيد ادرس في الوجه قال برخصه أي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة أي الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى, يسمى رخصة اذا الرخصة مسماها حكم وصف للحكم هي كالواجب حكمه واجب حكمه مندوب ندب الحكم التحريم كراهه كذلك الرخصة لأن عرفنا سابقا ان هي انها من أوصاف الحكم الوضعي حينئذ الحكم المتغير اليه يسمى رخصه فاكله من الميتة نقول واجب هذه رخصة واجبة رخصة واجبة وتوصف بما سيأتي اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة والرخصة ليست اسما للحكم المتغير وانما للحكم الذي تغير الى الى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصه وانما الحكم الاتي الذي ثبت للوصف هو الذي يسمى ماذا يسمى رخصه لانه المحدث عنه بل المتغير إليه ليست اسما للحكم المتغير لأنه المحدث عنه بل للمتغير إليه لأنه المتصف بالسهوله قال السيوطي في الشرح فالحكم ان تغير الى سهوله لعذر مع قيام السبب الاصلي فرخصة والا في عزيمه قال فخرج بقولنا تغير ان تغير تغير ما كان باقيا عن حكمه الاصلي ولم ياتي ما يعارضه وبقولنا إلى سهولة الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها ومع ذلك تسمى ماذا تسمى عزائم ولا تسمى رخصه لا تسمى ماذا لا تسمى رخصه قال وبقولنا لعذر التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر وبقولنا مع قيام السبب للحكم الأصلي ما نسخ في شرعنا من الاثار التي كانت علاما قبلنا تيسيرا أو تسهيلا كاباحه الغنائم والابل والشحوم فلا يسمى نسخها لنا رخصه وفهم من هذا ان شرط الرخصه ان يكون المقتضي للحكم الاصلي قائما وإنما ترجح معارض اذا عندنا هنا ماذا راجح ومرجوح لكن بخصوص مسألة معينه ليس على إطلاقه فالراجح هو فمن اضطر والمرجوح هو حرمت عليكم الميت لكن في حال معين ليس على إطلاقه قال الطوفي وقد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر صحيح سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر له أن يسافر وقد يترك السفر فإن سافر ترخص برخص السفر من الافطار والقصر والجمع الى اخره وقد يكون اضطراريا كالاقتصاص باللقمه المبيح لشرب الخمر اكل فغص وعنده كاس خمر فشرب حينئذ السبب هنا ماذا ليس اختياريا بس هو بل هو قهريا وهذا اولى من قول القرافي قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباحك الغصه لشرب الخمر لا يباح التعبير هنا فيه ماذا هي توسعه يعني لا هو يباح إذا كان عنده خمر وغصا يباح بل إذا كانت هذه الغصة قد تهلك بحياته وجب عليه وجب عليه فهو من المثال أو من الامثله للرخصه الواجبه فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر والصواب انها تباح قد تهلك الغصه لشرب الخمر لان الغصة أمر ضروري لا يوصى باباحه ولا ولا حاضرين وقسمها في الأصل إلى أربعة اقسام قال كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاه ادى والقصر والافطار اذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف أو لا والا فعزيمه تضاف وإلا فعزيمة تضاف مثل للرخصه المنقسمه الى واجبة او مندوبه ومباحه وخلاف الاولى خلاف الأولى المشهور عند الاصوليين كما سياتي عن الزركشي ثلاثه اقسام رخصه واجبة ورخصه مندوبه ورخصه مباحه هذا المشهور والأكثر على انها لا تكون محرمه ولا مكروهة وزاد هنا خلاف الأولى كما لم يزد خلاف الاولى وزاد صاحب الاصل خلاف الأولى وإنما زاد الصيوط الكراهه ولذلك قال قلت وقد تقرن بالكراهه وقد تقرن بي بالكراهه فعلى ماذا ذهب اليه الصيوط هنا أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الأولى وقد تكون مكروها بقي ماذا التحريم وسينص على أن التحريم لا يدخل الترخيص والمشهور عند الأكثر أن الترخيص والكراهه لا يدخلان الترخيص وانما الترخيص خاص باحلال الشيء واذا كان كذلك حينئذ اما يكون واجبا اما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا إذا كانت الرخصة إنما تقابل عدم الاحلال فلاحلال اما يكون واجبا وإما يكون مندوبا اما يكون ها مباحا ثم مثل الرخصة المنقسمة إلى واجب ومندوبه ومباح وخلاف الاولى فقال كأكل ميت كأكل ميت في الاصل صاحب الجمع قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاول إذا خلاف الأولى ذكره صاحب الاصلي تاج السبك وإنما زاد عليه ماذا الكراهه لم يذكرها صاحب الاصلي وزاده ولذلك قال قلت وإذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الاصلي كأكل ميت كأكل ميته ميته اي ميته انما طر لذلك أو هو لغه في الميته وانما الموافق للمثال المشهور الميته حرمت عليكم الميته قال كأكل ميته كفن الليل التنفيل اي ميته لمضرم اكل ميت لمن ليس مطلقا ان المذلم مضطر غير المضطر فذا محله وفاقن انه لا يجوز له يحرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميت اي اكلها اذا كاكل ميت أي ميته لمضطر فانه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الاكثر لانه سبب احياء النفس وما كان كذلك فهو هو واجب وذلك لأن النفوس حق لله تعالى وهي امانه عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف قد قال, قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه هذا نهي عن عن الالقاء لا تلقي اذا كل وسيلة تؤدي لعدم الالقاء فهي فهي ماذا واجبه لأن قول لا تلق محرم فلا يمكن ترك المحرم إلا بفعل شيء الشيء هذا يكون واجبا يكون ماذا يكون واجبا فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميعاً فما به تارك المحرم اذا ما به فعل او قول ترك المحرم لا يتم الا به حينئذ يكون هذا الفعل هذا القول واجبا عكس ما لا يتم الواجب الا به فواجب تركه المحرم اذا كان لا يتم الا بقول أو فعل حينئذ تعين تعين ولذلك العلم يقول النكاح تاتي فيه الاحكام الخمسه حينئذ الخمسه لكن قد يجب قد يجب في بعض المواضع يعني لا بعض الناس قد لاك في لا صوم ولا ولا غيره حي الذي عليه النكاح يكون واجبا يكون واجبا لماذا لكونه لم يتم عدم القاء نفسه في الزنا ونحوه الا بالنكاح فتعين ليس له سبيل الا, إلا ذلك ولذلك كما مر النكاح يكون على خمسة احكام وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم كذلك الكلام فيك دليل السابق فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب كأكل ميت تغير حكمه من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب لماذا سهوله الوجوب لموافقته لغرض النفس للعذر الاضطرار مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث والدليل هو يسمى ماذا تسمى كذلك العله هي الخبث العله هي الخبث اذا فمن اضطر في مخمصة الاصل قائم حرمت عليكم الميته ثم قام العذر وهو الاضطرار والمخمصة حينئذ نقول جاز له الأكل هذه الرخصة ثم جاء دليل خارجي وهو أنه لو ترك الاكله لهلك والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم ولا يتم مجانبة هذا المحرم الا بالاكل فصار الاكل واجبا صار الاكل واجباً ومن هنا عرفنا أن الصواب أن الرخص حكم وضعي وليست حكما تكليفيا لأن الوجوب هنا قدر زائد على الاحلال الإحلال ثبت بماذا فمن اضطر في مخمصه واذا كان كذلك حينئذ يكون النظر الى لا إلى الفرع قال هنا فتغير حكمها من صعوبه الى من صعوبه التحريم إلى سهوله الوجوب كيف صار الوجوب سهلا لكونه موافقا لغرض النفس لعذر هو الاضطرار هو الاضطرار مع وجود المخمصه مع خيام السبب التحريم حال الحل باق كما هو وهو النص والعلة هي الخبث هذا القول هو المشهور كأكل ميت على الصحيح أنها رخصة واجبة وهذا مثال للقسم الأول وهو الرخصة الواجبه وصلنا وقيل اكلها جائز قيل أكل الميت عند الاضطرار في المغمصه جائز وليس بواجب فلا يلزم الأكل بل بل يجوز وهو مباح لا واجب لان اباحه الاكل رخصه وهو كذلك نحن نسلم بهذا ان ان اباحه الأكل هو الرخصة لكن الدليل مركب وعلمنا سابقا ان اكثر احكام الشريعه دلتها مركب يعني ليس من دليل واحد قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا هنا عندنا دليلان لكن لما كان النظر هنا إلى اقسام الرخصه باعتبار الوجود فقال الاصوليون الرخصة تنقسم الى اربعه اقسام او الى ثلاثه لكن الزوائد هذه لها ادله خاصه يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب أو الندب أو الاباحه او خلاف الاولى هذه ادلتها منفكه عن دليل الاحلال حينئذ صار النظر الى ماذا هي في الاصل تدل على الجواز لكن دل دليل آخر على الوجوب الاصل دل على الاحلال ترك جواز عدم الفعل اين دل دليل آخر على الندبيه دل دليل آخر على خلاف الاولى وهكذا النظر يكون به بهذا الاعتبار فمن قال بأن الاصل في أكل الميت أنه جائز تقول نعم هذا هو الاصل لكن دل دليل آخر على أنه يجب عليه أن ان ياكله فاذا قيل ليس ثم دليل آخر صار النزاع معه حقيقي وليس ببلفظ اذا القول الثاني في المسألة أن أكلها جائز أي مباح لا واجب لان اباحه الاكل رخصه فلا يجب عليه كسائر الرخص ولان له غرضا في اجتناب النجاسة والاخذ به بالعزيمه وربما لم تطب نفسه بتناول الميت وفارق الحلال في الاصل من هذه الوجوه هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص الصامل ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوا أنفسكم الهناذا قل هذه كل اجتهادات في مقابله النص وقيل الاكل مستحب لا واجب هذا قول ثالث قول بمن بالاستحباب لا, لا بالوجوب وقيل أكلها عزيمة لا رخصه لصعوبته من حيث انه وجوب يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا باعتباره كونه صعب لكن عرفنا أن الوجوب هنا ليس بصعب بل هو موافق للنفس ليس فيه مخالفه ليس فيه مشق على, على النفس حينئذ لا نصفه بكونه صعبا قال هنا وقيل اكله عزيمة لا رخصه ل من حيث انه وجوب قال اليك يا طبر هذا هو الصحيح عندنا لأن الرخصة تقتضي التسهيل فهي عزيمة واجبة ولو امتنع من أكل الميت كان عاصيا اذا أكل الميت المشهور عند الاصوليين كالفقهاء انها رخصة وقيل ا عزيمه او مذهب بعض نحناه ليك الطبري حنفيه فهي عزيمه واجبه لو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا على القول بالرخصه الواجبه لو امتنع كان عاصيا على القول بالجواز والعول استحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا على القول بانها عزيمة واجبه لو ترك صار عاصم اذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل قال الطوفي ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبال الجهتين اذا هذا قول ماذا اشبه ما يكون به بي الجمع بين المسالتين أو بين قولين يعني بدلا من أن نقول أكل الميتة رخصة مطلقا أو عزيمة مطلقا نقول رخصة عزيمة لكن باعتبارين باعتبار ماذا باعتبار الاحلال رخصه وبعتبار الوجوب عزيمة يعني باعتبار أو بالنظر إلى دليل فمن اضطر في مخمصه رخصة ولا تقتلوا انفسكم بهذا الاعتبار صارت عزيمة اذا جمع بينه بين الوصفين قال السبكي هي رخصه عزيمه باعتبارين قال الزركشي الاقرب ان هذا تنقيح للخلاف وليس بقول زائد على ما مر هي رخصة عزيمة باعتبارين يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من من وجه فمن حيث قام الدليل المانع يريد ان نسميه رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة كونه رخصة احلال الشيء فهو رخصة كونه واجبا هو هو عزيمة قال الطوفي قلت هذا متعين ولكني تسامحت بقولي يجوز لأن كل واحد من التيمم ياكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا اما من جهه الرخصه فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق ولم يأمره باعاده الصلاه إذ إذا صلاها بالتيمم وحيث سامحه في السبقاء نفسه بأكل الميت ولم يشق عليه بإجاب الصبر عنها حتى يموت ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم اشاره إلى أن اباحه المحرم في المخمصة رحمة منه لهم اذا تسمى رخصه عزيمة باعتبارين قال الطوف هذا متعين إن كان المراد انه متعين من حيث المعنى لا اشكال فيه ان كان المراد انه متعين من حيث الصلاح فلا لماذا لأن الرخصة قابل العزيمة ولكل منهما حد يخصه اما جهة العزيمة فمن جهة أنه يعني التيمم شرط لاداء الصلاه الواجبه وشرط الواجب واجب والواجب عزيمة فالتيمم عزيمه اكل الميتة وسيلة إلى الشفاء واكل الميته وسيله الى الشفاء حق الله تعالى واجب في النفس او الواجب واجبات فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف على النفس بدونه واجب اذا هنا النظر إلى الى الدليلين بالاعتبارين هما رخصة باعتبار فمن الضر عزيمة باعتبار ماذا واعتباري ولا تقتلوا انفسكم وعرفنا أن ما يسمى رخصة في الاصل هو احلال الشيء وأما الوجوب فهو وصف زائد على ما دل عليه دليل الرخصة ولذلك قلنا هي ليست من الأحكام التكليفية ومن نظر الى كون الرخصة تنقسم لواجب ومندوب فصارت حكما شرعيا تكليفيا نقول هو ليس لذات الدليل وانما هو لدليل خارجي هو الذي اشكل على بعضهم فجمع بين الوصيين في محل واحد اي محل واحد بل الجهة مفكة فيه في النوعين قال وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالإضافة لحق الله سبحانه وتعالى عزيمه وبالاضافه لحق المكلف رخصه والله سبحانه وتعالى أعلم والحاصل أن الرخصة تجامع الوجوب لا اشكال فيه ومن قال بان الرخصه لا تجامع الوجوب نقول ليس لذات الدليل بل لدليل مفكن والحاصل من تقرير جماعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء هذا تعبير المرداوي في التحبيب وهو اولى ما ينص في هذا الموضع قل من ذكره بهذا التعبير قال أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء يعني كونه ماذا ذا حلالا لأنها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المساله يعني ثم قدر مشترك ثم وصف زائد على القدر المشترك القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصه هو الاحلال ثم الوصف بالاحكام الشرعية التكليفيه هي أوصاف زائده تحتال الى دليل منفصل ولذلك ما هو الأصل هنا في في انواع الرخص ما هو الاصل الرخصه المباحه او الواجبه او المندوبه المباحه الاصل الاباحه فاذا اردنا ان نقول رخصة مندوبه نحتاج الى زياده الى نص واجب نحتاج الى الى وهو نص آخر اذا الرخصة في الحقيقة احلال الشيء لأنها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف آخر من الاحكام غير الحل لدليل كحل اكل الميتة نشا وجوبه من وجوب حفظ النفس لا لذاته الدنيفه من الطر الى اخره فلذلك انقسمت الرخصة إلى هذه الاقسام والصحيح أن حكمه واجب يعني اكل الميتة كما كما سبق اذا هذا هو الصواب في تحليل هذه المساله فإذا قال الشيخ عبد العزيز شارح البزدوي عن العلماء في حكم الميتة ونحويا في حال الضروره هل هي مباحه او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ها اذا قيل جاز له الأكل هل مع بقاء التحريم والخبث او مع ارتفاع فصارت مباحه قولان قولان للعلماء والاصح أن, ان الحكم قد ارتفع الحكم قد ارتفع اي ليست محرمه من الذي رفع الحكم الله عز وجل هو الذي اباح له ذلك اذا هي محرمه في حق زيد وماذون ومباحه في حق عمرو صحيح من الذي فصل الله عز وجل هي محرمه خبيثه في حق زيد مباحه طيبه في حق عمرو ممكن ها. نعم هو هذا الحق حينئذ نقول هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام عليه وخبيث قد يأتي بعد أيام من يأكل منها وهي مباحه وطيبه سمعنا وطعنا لا اشكال فيه فنقول الله عز وجل لا يامرنا نقول واجب لا يأمر أمر اجاب على مكلف أن يأكل من خبيث وانما أباح له الطيبات فحسب كل ما اباحه الله تعالى فهو طيب لقد أباح له ماذا أكل الميت فهي طيبا اذا الصواب نقول بأن الميت قد ارتفع الحكم من التحريم إلى الاباحه فهي ماذون فيها ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى عله وهو ماذا الخبث او الخبث بمعنى انها صارت طيبه طاهره في حق من اضطر قال هنا في حكم الميت ونحوه هل هي مباحه او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ويرتفع الإثم كما في الاكراه على الكفر وهو روايه عن ابي يوسف واحد قولي الشافعين قال وذهب أكثر اصحابنا الى ارتفاع الحرمه ارتفاع الحرمه والصواب ان التحريم ليس باقيا بل ارتفع وقال بعض بل التحريم باقن قل لا الترخيصنا احلال الشيء معنى كونه رخصه ان الله تعالى اباح له ذلك بل اوجب له أن يأكل منها ولا يوجب الا ما كان مباح هذا الاصل وما كان كذلك طاهرا طيبا وذكر الخلاف فائدتين احداهما إذا جاء حتى مات لا يكون اثما على الأول بخلاف على الثاني ولا يكون اثما على الأول لذ وماذا ها اذا قيل بانها ليست واجبة قلنا جائزة أو قلنا مندوبا حينئذ قلنا ليس لو مات جائعا قلنا لا, لا ياس لا يكون قاتلا لنفسه وعلى الثاني قلنا تبرؤ آثما قال الفائدة الثاني اذا حلف لا ياكل حراما فتناوله في حالة الضرورة يحنث ولا يحنث مسألة هذه قال لا آكل حراما حلف ايمانا مؤكدا ثم اضطر فأكل من الميتة يحنث او لا يحنث لا يحنث هذا إذا قلنا ماذا إذا قلنا الحكم قد ارتفع او الصواب واذا قلنا الحكم باقي يحنث يحنث إذا هذه مساله يلغز بها اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله يعني أكل الميت للضروره وحال الضروره حاليث على الأول والثاني ومما يجب من الرخصة اساغه اللقمة بالخمر لمن غصبها كما مر هيك الميتة للمطير قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدامه يعني مريض إذا اذا مرض وخاشيا على نفسه الهلاك الشأن في الفطر كالشأن في الأكل من من الميت يجب عليه بل عند ابن حزم لو صام لا, لا يصح صومه قال هنا كأكل ميت والسلام سلام هذا مثال للرخصة ها المباح نوع الثاني قوله كأكل ميت أشار به للنوع الأول وهو الرخصة الواجبة والسلم أشار به للنوع الثاني من أنواع وأقسام الرخصة عند الاصوليين وهي الرخصة المباحه وهو كل ما رخص فيه من المعاملات هذا المشهور كل ما رخص فيه من المعاملات وصاب أنه لا يختص به المعاملات بل يدخل في العبادات لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات أكثر من دخوله فيه في العبادات قال والسلام والسلام بال الذي هو بيع مصوف في الذمة أي بلفظ السلم فإنه ورد النهي عن بيع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة على التسليم لا تبع ما ليس عندك من أجل ماذا لأن من شروط صحة البيع أن يكون قادرا على تسليم المبيع والا ما صح ولذلك لا يصح بيع طير في الهواء فذلك وسمك في الماء لماذا لانه لا يقدر على تسليمه لو كان يملكه فذهب الطائر يصح ولا يصح بيعه لا يصح لماذا لفقد شرط أو ركن من أركان صحه البيع وهو تسليم المبيع ولذلك اشترط هنا قال شرط العندية في البيع لسبب المقدره على التسليم ثم اسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبقى مشروعا بل صار مفسده لهم صار مفسده لهم ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم عرفتم السلم بيع موصوف بالذمه ليس موجوده ليس ليس موجودا وهذا قد يكون الآن بكثره بما يتعلق بالمصانع أريد وأريد واريد في المستقبل فينشي له ما اراده حينئذ نقول هذا يسمى ماذا ها يسمى السلم تم البيع دفع الثمن أين المبيع اين السلعة بعد ما وجد سنبدا غدا في انشائها هذا يسمى ماذا بيع موصوف الذمة لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء هنا انتفى شرط العندية لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن سلم السلعه اقب بعد ما وجدت بعد اذا شرط العندية منتف بل اشتراط العنديه هنا مفسد للعقد لماذا لأن لو اشترط العندية ان يكون عنده لما صح بيع موصوم بالذمه بل لابد ان يكون موجودا اذا شرط العنديه هنا لا يمكن اعتباره والذي الغاه هو الشارع هو, هو الشارع ولذلك قال هنا ثم أسقط هذا الشرط الذي هو العنديه في السلم بحيث لم يبقى مشروعا بل صار مفسده له يعني للعقد ورخص في السلم يعني العله في ترخيص السلم الذي هو العذر لامر عذرا لعذر قرره كما قال هناك ورخص بالسلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاته مع توصل صاحب الدرهمي إلى مقصوده من الربح فكانت الرقصه يعني ليس فيه اضرار على البائع ليس فيه اضرار بحقه سيأخذه كاملا الدراهم ستصل وانما الشرع لاحظ ماذا هل يقدر أن يسلم أو لا يسلم فاشترط ذلك في البيع واجازه يعني عدم العنديه اجازه فيه في السلم للعله المذكوره ومثل السلم الإجارة والمساقات والعراية لانها عقود على معدوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه والعرايه كذلك بيع الرطم بالتمل كونها لكنها جوزت للحاجة فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم اذا كل ما كان مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الاصل فهو ماذا فهو رخصة مباح كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الاصل يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته فهو ماذا فهو رخصة فدخل فيه المساقى وما ذكره سابقا وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفه أو مزدلفه هذا عندنا يعني في المذهب جمع بين صلاتين هذا مكروه في المذهب رخصة مباح في المذهب عندنا الحنابل يقوا يباح الجمع لماذا يباح الجمع والسنه مليئة بالاحاديث قالوا خلاف مراعاه للخلاف الحنفي لانه لا يرى الجمع الا في عرفة ومزلفة الزلفه وحينئذنا الرخصه ووصفه هل يرد وصف الكراهه مراعاه للخلاف ام لابد من قدر زائد على الاحلال ويكون القدر الزائد دليل شرعي فهمتم يعني عندما نقول الرخصه رخصة مباح طيب الاباحه هذه هل هي بدليل شرعي نص من كتاب أو سنه او يمكن ان يكون لقاعده هل تثبت الاحكام الشرعيه بالقواعد ها تثبت او لا تثبت اجيب تثبت او لا تثبت تثبت نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صحيح وسائل الاحكام المقاصد وسائل لها احكام المقاصد الخروج من الخلاف مكروه أو مسحب او الوقوع في الخلاف مكروه اي القواعد الخروج من الخلاف مسحب حينئذ الوقوع في الخلاف مكروه ولذلك سياتي أن ولذلك المصنف قال قلت وقد تقرن بالكراهه القصر في أقل من ثلاثة القصر في أقل من ثلاثة ثلاثة مراحل عند ابي حنيفه لا يصح مراعاتا لهذا الخلاف قالوا ماذا ها قالوا رخصة رخصه مكروهه اذا الكراهه القاعدة وهي أن الخروج من الخلاف مسحب والوقوع في الخلاف مكروه وهل هذا معتبر الجواب فيه تفصيل وهو أنه إن كان الخلاف معتبرا فالقاعده ثابتة وان لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعده ليست به بثابته ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر يدل على ذلك هذا البعض يقول المكروه لابد من دليل خاص يعني لابد ان ياتي صيغه لا تفعل وليس مطلقا بل الكراهه والوجوب والندب قد يثبت بدليل خاص من كتاب أو سنه وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب او سنه او قاعده صحيحه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وان الحرام ها بين وبينهما امور مشتبهات هل هذه الأمور المشتبهات من الحلال البين أو الحرام البين لا اذا ما حكمها ماذا نعطيها ليست بحلال بين خالص وليست بحرام بين خالص القاعده في هذا النوع يعطى ماذا حكم الكراهه فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا بان احتمال النظر في الدليل إلى أنه هل هو حلال أو حرام فوقع في النزاع وكانت وجه الدلاله من النص معتبره يعني كل واحد يسدل بماذا بقاعد يقول بها الاخر حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر فنعطيه حكم الكراهه نعطيه حكم الكراهه لكن مثل هذا الخلاف الذي عند ابي حنيفه النصوص الشرعيه والسفيذ بي بالجمع في عرفه ومزلفه وفي غيرهما حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف ولا يلتفت إليه كان المذهب عندنا انه مباح مرعاتا لهذا الخلاف حينئذ التفصيل على ما ذكرته لكم قال هنا كالجمع بين الصلاتين فانه كالسلم سلم رخصة مباحة والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الاصل الاصل ما هو أن تصلى أو تقام كل صلاة في وقتها فجاز ترخيصه لاسباب واعذار مخصوصة معلومة أن يجمع بين الصلاتين يوقع الأولى في وقت الثانية بعد خروج وقتها أو يقدم الثانية قبل دخول وقتها فيوقع في وقت الاولى هذا خلاف الاصل فلابد ان يكون لامر عذره يعني جاز له شرعا ويأتي أسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء حينئذ يسمى ترخيصه يسمى ترخيصه يقول هذه رخصة مندوبه وليست مباحه ليست مباحه اما المذهب انها مباحه بناء على ماذا على مراعاه مذهب الحنفيه وصاب انه لا يراعى في مثل هذه المسألة لاستفاضه الاحاديث في الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه وفي او غيره اما عرفا هذا محل اجماع والخلاف في غيره وهذا لا اشكال فيه لا يعكر على المساله أن ان فيها تفصيلا بعض أفرادها مجمع عليه وبعض افرادها مختلف فيه لا اشكال فيه وأبرز من ذلك واكد صلاة صلاه الجمعه جماعه بالاجماع لا خلاف في ان الجماعه شرط لها واما غير الجمعه فهذا محل نزاع اذا هي صلاة وجماعه اتفق على بعض أفرادها وهي الجمعة لانها ليست بظهر واختلف فيما سواها كذلك الجمع في عرف ومزلف مجمع عليه ولذلك نقول اهل مكه يجمعون لماذا لانه ليس السبب هنا ليس السبب هو السفر وإنما دفع المشقه والتفرغ للعبادة فيجمع اهل مكه ولو كانوا لا يقصرون وأما مع ذلك حينئذ قل المسله فيها خلاف وصواب ان الجمع ثابت به بشرطه قال وكذا كلمه الكفر لمن اكرهها ثم ماذا رخصه مباح وهذا كذلك اصاب انه رخصه مباح يعني لا يجب عليه لماذا لأن الكفر هنا ليس كالشأن فيما يتعلق بالصلاه من حيث الجمع وغيره فله أن ياتي بها حفظا لنفسه مع طمانينه قلب بالإيمان وله ان لا ياتي بها ارغاما لمن أكرها واعزازا للدين ومنها ترك الجماعة بالاذال المعروفة ومن الرخصة المباحه كأكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاه ادى هذا النوع كم هو النوع الثاني هو النوع الثاني الرخصه المباحه الرخصه المباحه قد تكون في المعاملات كالسلم وقد تكون في العباداتك تعجيل الزكاه قبل وقتها وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الاصلي وعلى أكثر الاصوليين إنما يمثلون للرخصه المباحه بالمعاملات فقط ولا يجعلون امثله فيما يتعلق به بالعبادات فراد ان ينكت هنا وذكر ذلك الزركة في البحر غيره اذا قوله وقبل وقت ان الزكاه أدى هذا ليس قسما مستقلا بل هو داخل في قوله والسلام يعني النوع الثاني أو من انواع النوع الثاني وهو الرخصه المباحه ما يتعلق بالعبادة في العبادة مما ذكره النظم تعديل الزكاه فقال قبل وقت الزكاه ادى يعني ان يكون قبل وقت هذا متعلق بالفعل بعده أي قبل وقت وقت ماذا وقت الحولي الزكاه ادى ادى الزكاه ادى الزكاة قبل وقتها ادى الزكاه قبل وقتها حينئذ نقع في إشكال نقع في في اشكال لان قوله كأكل ميت ها وقبل وقتن الزكاه ادى وادى الزكاه قبل وقتها عطف الجمله على أكل وهو مصدر لا بد من ماذا من تاويل الفعل وليس عندنا سابق هنا حينيذ نقول ادى في تاويل مصدر من غير سابق من غيره من يريد سال اي تأدية قبل وقتها ليصح ماذا العطف لانه يعطف هنا المفرد على على المفرد وادى هذا معطوف على على مفرد أو أكل او مصدر اذا لابد مماذا لابد من, من سبقه بمصدر وليس عند لا مصدر حينئذ نقول سبكه بلا مصدر يعني اول به بالمصدر وهذا قد استعمله بعض النحاة في في مواضع لاصلاح تركيب اصلاحي تركيبي ومثل له بعضه في القرآن كذلك مثل بعض في بالقران قال هنا ومن الرخصة المباحه أن يكون قبل وقت أي قبل الحول الزكاه ادى الزكاه مفعول به مقدم لقول ادى وهو في تاويل مصدر بلا سابق معطوف على أكل ميت أي وكاداء الزكاه قبل وقتها اداء الزكاه قبل وقتها فهي رخصه مباحه اذ ورد التصريح بالرخصه للعباس كما رواه ابو داود ولفظه عن علي أن العباس سال النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك رخص له في في ذلك قول الرخصه بالمعنى العرفي لأن الأصل في الزكاه أن لها ضوابط معينه كذلك لها وقت ابتداء وانتهاء ومصارف الاخره فكونه رخص حينئذ نقول هذا مخالف للاصل وهو باق على على اصل أو المطالبه به بالزكاه قال السيوطي ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها بل اختلفوا في الجواز يعني تعجيل الزكاه قبل وقتها مباح قال ولم يقل أحد باستحبابها بل اختلفوا في الجواز قال الزركشي والصحيح الجواز يعني يجوز تعديل الزكاه قبل قبل وقتها لكن هل يسحب الجواب لا ليس بمستحبين قال والقصر بالجر عطفا على قولك اكل كاكل ميت والقصر والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافه قصر ماذا قصر الصلاه قصر الصلاه والقصري فالحينذ تكون العهد الذهني أو نائبة عن مضاف قصر الصلاه قصر الصلاه والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر يعني من الرخصة ما هو مندوب وهو النوع الثالث الرخصة المندوبة الرخصة احلال الشيء المندوب يحتاج الى دليل آخر منفصل يدل على أنه مندوب فمن الرخصة ما هو مندوب قصر المسافر الصلاة عند اصحابنا وامامنا اذا التمعت الشروط وان ثبت الموانع وكذلك عند الشافعية إذا بلغ ثلاثه مراحل خروج من خلاف ابي حنيفه فإنه يجب حينئذ وتبوه حينئذ ومراد الخلاف كما ذكرنا ان كان مساله المسافه هذه الخلاف فيها أشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع يعني الخلاف فيها طويل والافطار اذا ما يتعلق قول والقاصري اي قصر الصلاة رخصه مندوبه أو كذلك رخصه مندوبه رخصه احلال الشيء وهو ماذا الاصل المنع من صلاه ركعتين في الرباعيه كذلك فهي مشقه الاصل فيه كذلك ثم من صعوبة إلى سهولة وهو صلاه ركعتين صار ماذا ترخيصا احلال الشيء كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوام عليه السفار دل على أنه مندوب اذا الرخصة مندوبه قال والافطار إذ لا جهد هذا النوع الرابع وهو خلاف الأولى الرخصة التي يعنون لها به بخلاف الاولى وعرفنا فيما سبق ان خلاف الاولى زاده بعض الشافعيه والاولى عدمه عدم زيادته جعله حكما تكليفيا سادسا والافطاري في حق المسافر اذ لا جهده اما المقيم هذا بحسب ماذا بحسب العذر قد يكون مريضا وهو مقيم وأما المسافر فهذا يجوز له الترخص بالإفطار والافطار اذ لا جهده يعني لا مشقه جهدا جهدا جهدا لاشر به بالفتح يعني لا مشقه والافطار في حق المسافر إذ لا جهد اذ للتعليل لا جهد اي لا مشقه عليه اي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديده فإنها تكون خلاف الأولى فإن الاولى له الصوم فإن الاولى له ماذا الصوم حينئذ خلاف الاولى الفطر خلاف الاولى الفطر وهذا فيه في نظر من حيث ماذا حيث المثال لأننا نقول اذا استوى المشقة عدمها والصوم حينئذ يكون اولى اذا استوى المشقه وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم صوم كذلك وحينئذ نقول اذا استوى الصوم وتركه مع وجود السبب من سفر أو مرض حينئذ نقول المرجح الصوم حينئذ يكون الصوم هو المندوب هو هو المندوب فاذا فاذا افطر قد فعل ماذا خلاف الاولى فترخص لكنه خلاف الأولى خلاف الاولى فان الاولى له الصوم قال والقصر والافطار الا حاتما مباحا مسحبا وخلاف أولى وخلاف اولى حاتما كأكل ميت مباحا والسلام وقبل وقت الزكاه عاده مسحبا القصر خلاف لولا اه والافطار الا جهده فاتى بها على جهة المثال أولا ثم بين احكامها حال كون اكل الميته مباحا او اكل الميت كما قال هو مباحا إذا مباحا او حتما هنا حتما هذا حال يراد ماذا؟ اعرب حالا من أكل ميت كاكل ميت حال كونه حتما والسلام حال كوني مباح وقبل والقصر حال كوني مسحبا والافطار حال كوني خلاف لو خلاف لولا حال كوني اكل الميت حتما اي واجبا والحتم مر معنا أنه من الفاظ الوجوب اي واجبا وقيل هو مباح فياثم بتركه واذا مات مات عاصيا بخلاف على القول بانه مباح فانه لا ياثم بتركه كما سبق وحال كون السلم وتعجيل الزكاه مباحا وحال كون القصر للمسافر مستحبا لكن في سفل يبلغ 3 ايام فصاعدا كما هو معلوم من محله فان لم يبلغها فالاتمام اولى خروج من قول ابي حنيفه بوجوبه وقال القصر مكروه كالمورد اراد مكروها كراهه غير شديده وهو بمعنى خلاف الاولى وسبب الحكم الاصلي دخول وقت الصلاه المقصوره لانه سبب لوجوبها تامه والعذر مشقه السفر يعني اذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصه هنا في القصر نقول اصل ما هو الاتمام وفيه صعوبه والرخصه والترخيص إلى ركعتين وفيه سهوله ودخول الوقت سبب الوجوب الدليل قائم قيام الصلاة على الاصل فلو انتفى الوصف الذي هو السفر عاد إلى الى العاصمه اذا السبب الاصلي قائم فباق على ما هو عليه وحال كون الافطار عند عدم المشقه خلاف لولا خلاف لولا فان الاولى الصوم فان حصل به جهد فالفطر أولى أي مخالف الاولى خلاف لولا اي مخالفه لولا ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الاحوال قبله كل مصادر وايضا بقاؤه على المصدريه يلزمه عليه او يلزم عليه كونه كونه خلاف الاولى وصفا لمتعلق الحكم خلاف الأولى أي مخالف الاولى هذا احسن وهو الفعل لانه حال من فطر المسافر وخلاف الاولى اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد قالوا إنه كما يطلق على الحكم يطلق على متعلقه كما تقدم ذلك واتى بهذه الاحوال اللازمه لبيان اقسام الرخصة يعني الرخصة كحل للمذكورات من وجوب وندب واباحه وخلاف الاولى وحكمه الاصلي الحرمه وأسبابها الخبث أو الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاه والصوم في القصر والفطر لانه سبب لوجوب الصلاه تامه والصوم والغره والنبع تامه والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل واعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل ادراكها وسهوله الوجوب في اكل الميت لموافقته لغرض نفسي في بقائها وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب ومن الرخصه اباحه ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الاصلي الكراهة الصعبة بالنسبة إلى الاباحه فسببه قائم حال الاباحه وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام كما بينا والا فعزيمه تضاف الا فعزيمه بضاف الا إن لا صحيح إن شرطية ولا مضامه فيها النون فيه في اللام لا النافيه اي وان لم يتغير الحكم كما ذكر كما ذلك الا يتغير او تغير على جهة الاجمال ان لم يتغير أو تغير لا لعذر فهو ماذا فهو عزيمة ليس كل ما تغير حينئذ نكون رخصة لأن الخاص يتغير الحكم فيه لكنه لماذا لا لعذر ولذلك يكون مضطردا مطلقا ليس فيه وقت دون وقت حينئذ نقول هذا خاص قد خص من اللفظ العام لا لعذر أما لو كان العذر حينئذ نسمي ماذا يسمى ترخيصه اذا والا اي لم يتغير الحكم أو تغير لكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة سواء كان كان واجبا أو مندوبا أو مباحا او مكروها او حراما من جهة أنه عزم أمره أي قطع وحتم سهل على المكلف أو شق ليس من شرط العزيمه ان تكون شاقة على المكلف ولذلك صح أن نقول عزيمة مندوبا وليس فيها شيء من المشقه اطلاق المصنفون يقتضي مجيء الخمسة الخمسه قال وإلا فعزيمة تضاف يعني تنسب إلى الى الشرع قال وإلا أي وان لم يتغير الحكم كما ذكر بل لم يتغير اصلا كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى صعوبه لحرمه الصيد بالاحرام بعد باع كان مباح فانتقل ولعذر لكنه لا إلى سهولة وانما الى الى صعوبه هذا لا يسمى ترخيصه كذلك قبل الاحرام يجوز له الصيد فلما تلبس بالاحرام حينئذ حرم عليه اذا تغير الحكم أو لا تغير لكن من سهوله الى صعوبه عكس الرخصة ولذلك لو زال الاحرام عاد إلى اصله وهو اباحه الصيد حينئذ لا يسمى رخصه مع كون الحكم قد تغير فيه أو تغير إلى صعوبه كحرمه للصياد بالاحرام بعد اباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر يعني صار سهلا لكن لا لعذر مثل لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاه ثانية مثلا لمن لم يحدث فانا اولا إذا توضع وصل صلاة ولم يحدث لا يصلي به ثانيه هكذا قال الفقهاء فلذين يحرم عليه ان ياتي بصلاه ثانيه بالوضوء الذي صلى به اولا ثم بعد ذلك تغير الحكم لعذر لا لعذر وإنما صار حكما مطردا في شأن كله كل أحد قال كحل ترك الوضوء لصلاه ثانيه مثلا لمن لم يحدث بعده بمعنى أنه خلاف الاولى أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي كاباحه ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعاشره من الكفار والقتال بعدها بعد حرمته والسبب ما هو قلة المسلمين ثم زال السبب وهو الكثره عين هذه النسخه السابقه سمي انسخا وليس مترخيسا وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الاباحه لكثرتهم عنيد وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر فعزيمه يعني فهو عزيمة عزيمة هذا خبر ابتدى محذوف تقديره هو والفاء هنا واقعة في جوب الشرط وان لم يتغير اخره أي فالحكم غير المتغير أو المتغير اليه الصعب أو السهل المذكور يسمى يسمى عزيمه تضاف للشرع لأن صادره منهم أو تضاف إلى الرخصه لانهما متقابلان والجمله صفه لي لعزيمة كما مرة العزيمه والعزم العظيم ماخوذه من العزم أو في اللغة القصد المصمم أو المؤكد لانه عزم امره او عزم امره اي قطع وحتم سواء كان فيه مشق على المكلف أو لا واورد على التعليفين اذا تعريف العزيمه بانها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض والرخصة الحكم الثابت او الحكم الشرعي الثابت ها ما ماذا عرفناها قلنا ما الشرط في الرخصة وما الشرط في العزيمة ما الفرق بينهما المخالفه وعدم المخالفه اذا حكم شرعي ثبت بدليل ها مخالف راجح مخالف راجح حينئذ نعتبر المخالفه ونصف هذه المخالفه بكونها بدليل الراجح علم مرجوح ولا ولا مساوي لكن علما ذكره الناظم و باعتبار جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لامر عذره مع قيام سبب الحكم الاصلي فإن انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة اريد على التعريفين ماذا اريد على التعريفين وجوب ترك الصلاه والصوم على الحائض وجوب ترك الصلاه والصوم على الحائض هذا ينطبق عليه ماذا حد الرخصة وهو ماذا وهو عزيمة عزيما او رخصه هو عزيما ليس برخصه لكن ينطبق عليه حد, حد الرخصة الرخصه حينئذ نقول ماذا السبب العاصري الذي هو انها طاهر وجوب الصوم والصلاه قام عذر وهو الحيض حينئذ انتقل الحكم من الوجوب الى الاحلال وهو عدم وجوب الصلاه هذا كأكل الميت طبق عليك أكل الميت صحيح أم لا حينئذ هل يسمى هذا رخصه أو هو عزيمه ونقول هو عزيمه فيكون حينئذ الحد غير جامع غير مانع حد الرخصه ويكون حد العزيمة غير جامع كذلك لانه إما أن نحكم عليه بكونه رخصة وقد خرج من حد العزيمة أو عزيمة وقد خرج من حد الرخصه اما هذا او ذاك فهو متقابلان قال هنا اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاه والصوم على الحافه فانه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصه اي دون تعريف العزيمه فلا يكون تعريفها جامع يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج فرد من أفرادها ولا يكون تعريف الرخصة مانعا عقد التعبير لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو برخصة وهو ترك الصوم والصلاه لي ماذا الحال قال اي دون تعريف العزيمه فلا يكون تعريف جامعا ولا تعريف الرخصة مانعا لان ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف العزيمة إلا واسطه بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الامر في الحيض من أنه عذر لانه يصدق مع وجوب ترك الصلاة والصوم أن الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة الى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو الحيض مع قيام السبب وجوب الفعل وهو ادراك الوقت أو النص وإنما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفسي ويجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا وانما هو مانع والشرط في قوله لأمر عذر الا يكون مانعا فإن كان مانعا حينئذ خرج عن حد الرخصه اذا قد يتبادر إلى الذهن أن الحيض عذر لكن العذر له جهتان عذر هو مانع وعذر ليس بمانع ما المعتبر من العذر الذي يكون من اجل الرخصة يعني من أجل تحقق الرخصة العذر الذي لا يوصف بكونه مانعا هذا الفرق بين بين قال هنا والجواب بمنع الصدقي يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانعي ومن مانعيته نشا وجوب الترك لكونه مانعا لا لكونه عذرا وحاصل الجواب كما قال العطار أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر لان التغير في حقها لمانع لا لعذر اذا التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح والصواب ان يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصه وهو داخل في تعريف العزيمة لانه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع اي وشرط العذر الماخذ في التعريف لا يكون مانعا شرط العذر الماخذ بالتعريف تعريف الرخصه لا يكون مانعا قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهه كالقصر في أقل من ثلاثه قلت عذاب بما زاد على على الاصل وأراد أن يمثل هنا للنوع الخامس وهو الرخصه المكروهه لأن صاحب الاصل لم يذكرها بل اكثر الاصوليين على اسقاط الرخصة المحرمه والمكروهه وقول هنا قلت وقد تقرن تقرن يعني تقتلد الرخصة بالكراهه فيقال ماذا رخصة مكروهه مثالها كالقصر في أقل من ثلاثه مراحل هذا يسمى ماذا يسمى رخصه لكنها مكروهه لخلاف ابي حنيفه رحمه الله تعالى مراد الناظر هنا التمثيل للرخصه المكروهه كالقصر في أقل من ثلاث مراحل فانه مكروه خروج من خلاف ابي حنيفه فانه يمنعهم لا يرضى عنده قال قال الناظم وشرحي وهذا القسم من زوائد النظم زوائد النظم على الاصل قال في البحر وقد قسمها الاصوليون إلى ثلاثه يعني الرخصة واجبة ومندوبه ومباحه هذا الشهير المشهور عند الاصوليين ثلاثة انواع واجبة ومندوبه ومباحه وعرفنا ان خلاف الاولى هذا داخل في عرفنا فيما سبق داخل في في المكروه اذا ليس عندنا الرخصة هي خلاف هي خلاف الاولى قال هنا وقد قسمها الاصليون الى ثلاثه واجب ومندوب ومباح فالواجبة كاساغه اللقمه بالخمر لمن غصب اللقمه وتناول الميته للمضطر ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصل بذلك في مجامعه الرخصه للوجوب ثلاثه اقوال والظاهر أن الوجوب والاستحباب يجامعها يعني قالوا ماذا رخصه واجبه ورخصه مستحب هذا هو الظاهر ولا يكون داخلا في مسمىها لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة لماذا لانه لدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو احلال الشيء ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة لماذا لأن دليل الندب زائد على دليل إحلال شيء الذي هو الرخصة قال والمندوبه والمندوب كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاثه مراحل كالمثال الذي ذكره صاحب الاصل هنا والمباحه ولم يعترض عليه والمباحه الفطر في السفر هذه مباحه قال وليس بتمثيل صحيح يعني قول الفطر في السفر مباح هذا ليس بمثال صحيح لانه يسحب عند مشقه الصوم يسحب ماذا الفطر ويكره عند عدم المشقة إذا قيل بأنه يكره عند عدم المشقه فالتمثيل ليس بصحيح واذا قلنا يستوي الامران فالتمثيل صحيح اذا المساله معتبره بمساله ملغيه ينظر فيها في محلي الفقيه قال ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحه قال بعضهم ولم اجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا تيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل فإنه يباح له التيمم والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا قال قلت هذا ان جعل التيمم رخصه وفي خلاف والاولى التمثيل بتعجيل الزكاه تعجيل الزكاه هذا مباح وهو المثال الذي ذكره الناظم تعريزا على على الاصلين قال واهمل الاصوليون رابعا وهو خلاف الأولى ك الافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم الافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم و كترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء قال وقضيه كلام الاصوليين أن الرخصة لا جامع التحريم و هو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتا رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه اذا لا يحب المحرم ولا يحب المكروه اذا لن تكون عندنا رخصه ماذا لا تكون عندنا رخصه محرمه ولا ولا مكروه ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي وعندنا في المذهب أن الرخصة لا تكون محرمه ولا مكروه للنص السابق الذي ذكره صاحب البحر وظاهر كلام الشافعيه ان الرخصه تاتي في الحرام والمكروه ومثل الاول بالاستنجاء بالذهب والفضه والثاني بالقصر في أقل من ثلاث مراح كما كذا كما ذكره السيوطي هنا وكذا اتباع النساء الجنائز فهو مكروه قال المرداوي قلت صرح صاحب النهايه من أصحابنا أنه لا يجوز الاستجمار بالذهب والفضه قال ابن مفلح في فروعه ونعله مراد غيره لتحريم استعمالهم قال السيوطي ولا تجامع الرخصه التحريم وأما قول الأصحاب لو السنجا بالذهب أو فضة اجزاه مع أن استعمالها حرام هي رخصه لكنها محرمه اذا اجتمع ونحن نقول ماذا هي ليه لو لو استعمل الذهب والفضه لما جاز ما ارزاه الصواب انه لا لا يرزاه اذا لا تكون رخصه لا تكون رخصه لكن هو جعلها ماذا الجهه مفكه عن القاعده الاستعمال محرم وحصل الاجزاء حصل فهي رخصة محرمه اذا لكن ليست رخصة ليست رخصة محرمه وانما جاء التحريم باعتبار فكك الجهه هذا الذي أراده هنا ولذلك قالوا اما قول الأصحاب لو استنجى بذهبه او فضه اجزاءه مع أن استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة فجوابه ان له جهتين والتحريم جهه جهتي مطلقه للاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصه والحاصل ان الرخصه اما واجبه واما مندوبه واما مباحه ونقف على هذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الاصوليين وأما خلاف الاولى فهذا لا يصح له مثال اولا ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا داخل في المكروه والرخصه لا تكون مكروهه ولا ولا محرمه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين